و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين م ن ت ك ل ا في الدفس الماضي على لبذة من حياة الإمام النووي الدفس الإمام الله تعالى كما تكلمنا على لبذة على لبذة من رحمه و ج ي ز ة سلسلة حول ل كتاب ا م ن سنبتدئ والمولفون ه ا واليوم بالكتاب ج ج ي م ع ا ق د ي م ا وحديثا ب ك ا ف ة الفنون يبتدون كتابهم بالمساله ب ل ة ثم ح م بسم د ل ل ل ة ا ا ل ر ح م ن الرحيم الحمد لله ر بالحمدلله ع على ا والصلاة والسلام على سيدنا ل م م ي ن و ع ى آ وصحبه أ ج ما ع ي ن م كتب كاتب كتابا ا ب ك ت في ا ل إ س ل ا م إ ل ا ابتداه بهذا ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم كل أ م ر ذي بال لا ي ب د أ فيه ب بسم الله الرحمن الرحيم وفي ر و ا ي ة كل أ م ر ذي بال لا ي ب د أ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أ ب ت ر وفي ر و ا ي ة أ ج ذ م وفي ر و ا ي ة أ ق ط ع أ ي ذاهب البركه ولذلك يبتدئ كل المصنفين كتبهم بالبسمله ثم ب ا ل ح م د ل ة وجرت ع ا د ة الشراح قديما وحديثا أ ن يتوسع في الكلام على ا ل ب س ويتوسع م الكلام ل على ة في ا ح م د ل ة و أ ف ر د كثير من علمائنا ا ل ب س م ل ة والحمدلله بتاليف مستقله وكذلك يجب علينا نحن قبل أ ن نشرع في المباحث ا ل ف ق ه ي ة أ ن نتكلم ولو بشيء وجيز عما يتعلق ب ا ل ب س م ل ة والحمدلله سوف لا نستطيع في هذه العجاله ة وفي ذ ا الزمن الوجيز أ ن نتكلم على كل ما يتعلق بالبسمله فقد تكلم فيها العلماء و أ ط ا ل و ا ولكنني س أ و ج ز و أ ت ك ل م على أ ه م ا ل أ م و ر التي نحتاج إ ل ي ه ا أ و ل ا الباء في بسم الله الرحمن الرحيم كلنا نعلم أ ن الباء حرف جر ولكن حرف الجر قد يكون زائدا وقد يكون أ ص ل ي ا ف إ ذ ا كان الحرف زائدا ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لا يحتاج إ ل ى متعلق يتعلق به و أ م ا إ ذ ا كان أ ص ل ي ا وكان الاسم الذي دخل عليه الحرف مجرورا لفظا ومحلا ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لا بد للجر والمجرور من متعلقان متعلق به ولذلك نحن نعرف فنقول الباء حرف جر والاسم باسم الاسم مجرور بالباب و ع ل ا م ة جره ا ل ك س ر ة ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر ه و ا ل ج ر والمجرور متعلقان لا بد ل ل ج ر والمجرور من شيء يتعلقان به وهنا في هذه ا ل ك ل م ة باسم المتعلق في هذه ا ل ك ل م ة وفي غيرها هذا بشكل عام المتعلق الذي يتعلق به ا ل ج ر والمجرور إ م ا أ ن يكون اسما و إ م ا أ ن يكون فعلا ف إ ذ ا قدرناه اسما يصر تقدير الكلام ت أ ل ي ف ي بسم الله الرحمن الرحيم أ و ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم أ و أ ك ل ي بسم الله الرحمن الرحيم واما إ قدرناه قدرناه هنا فعلاً إذا ا س و أ م اذا إ قدرناه فعلا, فعلا فيصر التقدير أؤلفه أكلوا الله الرحمن الرحيم أكلوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم أ ج ر ب و ا بسم الله الرحمن الرحيم اسافر و ا بسم الله الرحمن الرحيم ف إ ذ ا ل ا يوجد ع ن د ا ح ت م ا ل ا ا ل الاول ح ت م ا ل أ أ ن يكون المتعلق اسما والاحتمال الثاني أ ن يكون المتعلق فعلا كذلك يوجد ع ن د احتمالان في كون المتعلق به هل هو خاص أ م عام إ ن كان خاصا فمعنى ذلك أ ن ه منصب على الشيء الذي تريد الشروع فيه إ ذ ا كنت تريد أ ن تشرع في الكتاب يكون المتعلق أؤلف أو تأليفي بسم الف ل الرحمن الرحيم ه إذا تريد تشرع كنت أن ي او ل ط ع ا م ي ك ن ا ل م تاليفي ع ل ق خ ص ا ا ب ط ع ا م أكل م إذا ا كنت تريد ل س ر بسم الله الرحمن الرحيم واما اذا كان عاما فهو لا يتعلق بشيء مخصوص وانما يتعلق بكل شيء وهذا متعلق إ اما ان يكون مؤخرا تاليفي بسم الله الرحمن الرحيم اؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وإما أن يكون مؤخرا بسم اكل الرحيم ه بسم الله الرحمن الرحيم سفري بسم الله الرحمن الرحيم اسافر إ ذ ا صار عندنا الان آ ن كم ح ت م ا صار ل ع د ن ا ث م ا ن ي ة احتمالات الباء إ م ا أ ن تكون ز ا ئ د ة و إ م ا أ ن تكون أ ص ل ي ة و ا ل أ ص ح عند جماهير العلماء أ ن ه ا أ ص ل ي ة وبناء على ذلك لابد لها من متعلق هذا المتعلق إ م ا أ ن يكون فعلا و إ م ا أ ن يكون اثما و إ م ا أ ن يكون عاما و إ م ا أ ن يكون خاصا و إ م ا أ ن يكون متقدما و إ م ا أ ن يكون م ت أ خ ر ا و ا ل أ و ل ى من الاحتمالين ا ل أ و ل ي ن هل هو اسم أ و فعل قال ا ل أ و ل ى ان يكون فعلا هكذا قال جماهير العلماء ا ل أ و ل ى ان يكون فعلا لماذا ا ل أ و ل ى ان يكون فعلا أ ن يكون الجار والمجرور م ت ع لان ق ق ي ليش ن بفعل ل أ و الفعل أ ص ل في العمل وثانيا ل ق ل ة الحذف لو قدرنا ا ل م ت ع ل ق فعلا ل ص ا ل تقدير كلامنا في ا ل ت أ ل ي ف الف بسم الله الرحمن الرحيم تقول متعلقان تقديره والمجرور مهذوف الجار بفعل أؤلف في إعرابها إ ذ ا المحذوف عندي شيء واحد ولو قدرت المحذوف اسما قل ت أ ل ي ف ي بسم الله الرحمن الرحيم لصار المحذوف شيئين لصار باسمي جار مجرور متعلقان بمحذوف خبر تقديره كائن لمبتدا محذوف تقديره ابتدائي ابتدائي كائن بسم الله الرحمن الرحيم لو قدرت المتعلقه اسما لتعدل الحذف عندي ولو قدرت ا ل م ت ع ل ق فعلا لقل الحذف عندي وكلما كان ب إ م ك ا ن ن ا أ ن نقلل ا ل م ح ذ و ف كان ا ل أ م ر أ و ل ى ولذلك قال العلماء تقدير ا ل م ح ذ و ف فعلا أ و ل ى من تقديره اسما ل أ ن ن ا لو قدرناه اسما ل ت ع د د ا ل م ح ذ و ف وحينما نقدره فعلا يقل ا ل م ح ذ و ف وثالثا السبب الثالث في ترشيح تقديره فعلا ك ث ر ة التصريح بالمتعلق إ ذ ا كان فعلا إذن الاولى ح ت م ا ا ا ل ل ن أ ان س م ا أو و ي ك فعلا الأولى أن يكون فعلا ب ه ذ ه ا ل أ س ب ا ب الثلاثه ة التي ا ذ ك ر ن ا وبالنسبة والخصوص قالوا الأولى خاصا أن يكون المتعلّق خاصا قال لأن الشارع للعموم يكون يكون لأن أن أن في شيء إ ن م ا يضمر في نفسه لفظ ما جعل ا ل ت س م ي ة مبدا له ف إ ن كان يريد السفر ك أ ن ه يقول أ س ا ف ر بسم الله الرحمن الرحيم و إ ن كان يريد الطعام ك أ ن ه يقول آ ك ل بسم الله الرحمن الرحيم فهو يسمي ويضمر في نفسه الشيء الذي يريد الشروع فيه ولذلك جعل المتعلق خاصا أ و ل ى من جعله عاما طيب و ا ي ه م أ اولى ان يكون متقدما او أ ن يَكُونَ متاخرا قال لولا أ ن يكون مؤخرا أ ن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أ الف بسم الله الرحمن الرحيم اسافر بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم الله الرحمن الرحيم اكل لماذا يكون ا ل أ و ل ى ان يؤخر قال ليوافق الوجود الذكري الوجود الخارجي بسم سبحانه وتعالى قديم الله وتعالى والفعل الذي أ ر ي د أ ن أ ف ع ل ه حادث والكلام الذي أ ق و ل أ ي ض ا حادث فحينما أ ق و ل اكل بسم الله الرحمن الرحيم أ ش ر ب بسم الله الرحمن الرحيم أ و اسافر بسم الله الرحمن الرحيم أ ك و ن قد أ خ ر ت اسم الله تعالى مع انه ق د ي م في الواقع ونفس ا ل أ م ر ويكون كلامي الذي ذكرت ونطقت به مخالف للواقع فحتى يتوافق الوجود الذكري الذي ذكرت أ ن ا مع الوجود ا ل خ ا ر ج الشيء الموجود في الواقع ا ل أ و ل ى ان أ ق د م اسم الله تعالى على الشيء الذي يتعلق به ا ل ج ر والمجرور ف أ ق و ل بسم الله الرحمن الرحيم أ ؤ ل ف أ و بسم الله الرحمن الرحيم أ ب ت ه فاسم الله تعالى قديم في الواقع ونفس ا ل أ م ر ولذلك يجب أ ن يتوافق الواقع مع ما أ ذ ك ر ه و أ ت ل ف ظ به هذا أ و ل ا من أ ج ل هذا قال العلماء تقديره م ت أ خ ر ا أ و ل ى من تقديره متقدما وثانيا ليفيد القصف تقديم المعمول على العامل عند علماء ا ل ب ل ا غ يفيد القصر كما في قوله تعالى إ ي ا ك نعبد و تقدم الكلام نعبد إ ي ا ك قدم المعمول ة على العامل يفيد القصر حتى يقصر ا ل ع ب ا د ة على الله سبحانه وتعالى ل وكذلك هنا قدمنا المعمولة على العامل حتى يفيد القصر يمكن واحد يعترض علينا يقول أنت تقول أن تقديم المعمول على العامل ى حتى واحد و يمكن هنا قدمنا أن أن تقديم يفيد يعترض أ أ و ل ى أ ن تقول بسم الله الرحمن الرحيم والف و ا لماذا قال الله تعالى ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق ولم يقل باسم ربك الذي خلق ا ق ر أ فهنا قدم الله تعالى ا ل ق ر ا ء ة على الاسم مع أ ن ه بناء على قواعدنا التي ذكرناها كان ا ل أ و ل ى ان ي ق د م الاسم على ا ل ق ر ا ء ة فلماذا لا العاملة نقدم نحن العاملة كما قدم الله سبحانه وتعالى هنا ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق قال في الجواب على ذلك قال العلماء ل أ ن المقام مقام ا ب ت د ا ء ا ل ق ر ا ء ة وتعليمها ل أ ن ه أ و ل ما نزل من ا ل ق ر آ ن الكريم فكان ا ل أ م ر ب ا ل ق ر ا ء ة أ ه م باعتبار هذا العارض وفي وهنا في كثير الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية ذلك ترجع العارضة من الحالات البلاغة إذا اقتضى الحال على في هذه ا ل آ ي ة رجح الله تعالى ا ل أ ه م ي ة ا ل ع ا ر ض ة على ا ل أ ه م ي ة ا ل ذ ا ت ي ة ل أ ن المقام مقام ت و ش ي و ل ف ت أ ن ظ ا ر الناس إ ل ى أ ه م ي ة القراءه ة ذ ا بالنسبة لما يتعلق بالبق بالنسبة لعرابها عرفنا أنها حرف جر وأنها أصلية وأن الجر والمجرورة متعلقان بفعل يتعلق أصلية وأن محذوف حرف جر و ا ل أ و ل ى في هذا الفعل أ ن يكون مؤخرا و من المحتمل و الجائز أ ن تتعلق باسم و من الجائز أ ي ض ا أ ن يكون الاسم أ و الفعل أ ن ي ت ق د م على المعمول هذا أ ي ض ا جائز و قلنا ا ل أ و ل ى أ ن يكون المتعلق خاصا و من الجائز أ ي ض ا ان يكون عاما هذا ب ا ل ن س ب ة ل ع ر ا ب ه ا و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لمعناها ما هو معنى الباء الباء ككل حرف من الحروف التي ت ر د لمعنى لها معاني ك ث ي ر ة معاني الباء ك ث ي ر ة فمن معانيها الالصاق كقولهم به داء بفلان داء أ ي أ ل ص ق به داء او كقولهم مررت بزيد أ ي أ ل ص ق ت مروري بمكان يقرب من زيد ومن معاني الباء ا ل ت ع ب ي الفعل إذا كان لازما ع أن ن وأرد ت ي ه عندنا وسائل م ت ع د د ة ب ت ع ذ ي ة الفعل إ م ا ب ز ي ا د ة ا ل ه م ز ة في أ و ل ه و إ م ا بتضعيف عينه و إ م ا ب ز ي ا د ة حرف الجر فمن معاني الباء ا ل ت ع ذ ي ة كقول الله تعالى ذهب الله بنورهم ذهب فعل لازم تقول ذهب زيدٌ. فإذا أردت تجعله متعديا لابد من حرف الجر. ولذلك قال الله تعالى قال ولذلك بنورهم لابد الشر الله الله ذهب فإذا ذهب أذهبا زيد أي حرف أن من فالباء هنا ل ل ت ع ذ ي ة وقد تكون الباء ل ل ا س ت ع ا ن ة كقولهم كتبت بالقلم أ ي مستعينا بالقلم فالباء هنا ل ل ا س ت ع ا ن ة وقد تكون الباء ل ل س ب ب ي ة للتعليل كقوله ت ع ا ل فكلا اخذنا بذنبه أ ي بسبب ذنبه وكقوله ت ع ا ل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أ ح ل ت لهم أ ي بسبب ظلمهم ف ا ا ل ب وقد تكون الباء بمعنى على كقوله ت اي ل من مَنْ إِنْ تامنه على دينار فالباء هنا بمعنى على وقد ت ر د الباء للتبعيض وذلك كقول الله ت عينا ا ل ى ع يشرب بها عباد الله أ ي يشربون منها طبعا فالباء هنا للتبعيد وقد ت ر د الباء ل ل م ص ا ح ب ة ولمعاني اخرى ك ث ي ر ة ما نريد ا ل آ ن الاسهاب في ذكر المعاني التي تلد ر د ه ا الباو وإذا كنتم ت ر ي و ن ا لها و و الباو فارجعوا ق ف ف على معاني إلى كتب النحو ن كتب إ تذكر م ع الباء ن ي ا ما تكون ل ل إ ل ص ا ق ما تكون للتعذيه ما عندنا فرق نريد تعديته تحتمل معنيين المعنى ا ل أ و ل أ ن تكون ل ل م ص ا ح ب ة على وجه التبرك والمعنى الثاني أ ن تكون ل ل ا س ت ع ا ن ة نظرا إ ل ى أ ن ذلك ا ل أ م ر الذي ب د أ باسمه تعالى لا يتم شرعا دون البداء ب س م الله تعالى فتكون الباء هنا ل ل ا س ت ع ا ن ة فاذا تحتمل معنيين المعنى ا ل أ و ل أ ن تكون ل ل م ص ا ح ب ة على وجه التبرك والمعنى الثاني أ ن تكون ل ل ا س ت ع ا ن ة لكنه قد وردت اعتراضات على كونها ل ل ا س ت ع ا ن ة ب أ ن ا ل آ ل ي ة ت ق ت ض ا ل ت ب ع ي ة والابتذال يريد أ ن يستعين بها ف ك أ ن ه ا صارت م ب تبعا ذ ل ة وصارت ت لغيرها وهذا ينافي التعظيم و ا ل إ ج ل ا ل لله تعالى و أ ج ا ب العلماء عن هذا ب أ ن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى ف إ ن ل ل آ ل ة جهتين ا ل ج ه ة ا ل أ و ل ى ج ه ة ا ل ت ب ع ي ة نعم تكون تبعا و ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة توقف نفس الفعل أو توقف ك م او ل عليها الفعل كماله عليها قال لوحظ الأمر الثاني وهو توقف الفعل ه هنا توقف توقف توقف أو وقد وهو أ توقف كماله عليها وبناء على ذلك ما يرد فيه معنى الابتذال و ا ل ت ب ع ي ة ا ل ذ ي يرد على الباء حينما نقول إ ن ه انها ا ا ل س ت ع ة ذ ب ا للاستعانه ن س ب ة م ع ن ه هي تحتمل هنا وجه ا فإذا المعنى الأول أن تكون للمصاحبة التبرق والمعنى الثاني ا معنيين تحتمل تكون تكون على ل أن أن ة نظرا إلى أن الأمر الذي يراد الذي إلى ب بلق به لا يتم بدون هذه شرعا البسملة يتم بدون و أ م ا ح ك م ة في كسرها لماذا كانت م ك س و ر ة ولم تكن م ف ت و ح ة مع أ ن الحروف ا ل م ف ر د ة من حقها أ ن تكون م ف ت و ح ة لماذا كسرت هنا قال العلماء في هذا إ ن ه ا كسرت لاختصاصها بلزوم الحرفيه والجر هي ل ا ز م ة لهذين ا ل أ م ر ي ن هي ل ا ز م ة للحرفيه و ل ا ز م ة للجر كما كسرت لام ا ل أ م ر وكما كسرت لام الجر إ ذ ا دخلت على المظهر ف إ ن ه ا لا يمكن أ ن تفتح فليست الباء م ن ف ر د ة بهذا و إ ن م ا لها نظائر في الحروف التي تلد لمعنى ولذلك كانت م ك س و ر ة في قولنا بسم الله هذا ب ا ل ن س ب ة للباء تكلمنا على اعرابها باختصار وعلى معناها وعلى ا ل ح ك م ة في كسرها وأما الاسم وإن ل はこ ف ه م ه الآن لا بد أ ن ي ق ر أ ه يوما ما في كتاب من الكتب ف إ ذ ا تذكر ما نقوله ا ل آ ن مع ا ل ق ر ا ء ة يهون عليه فهم الكتاب و أ م ا إ ذ ا لم يسمعه أ ب د ا وحاول قراءته فلا سبيل إ ل ى فهمه لمن لم يكن قد درس أ م و ر ا ل ع ر ب ي ة وتعلمه الاسم ل غ ة ما أ ب ا ن عن مسمى أ ي أ ظ ه ر وكشف المسمى هذا معناه في ا ل ل غ ة اسم يعني ما يبين عن مسمى ما يظهر المسمى ما يكشف المسمى ما يكشف الذات التي وضعت عليها هذا الاسم واصطلاحا معنى الاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان مثل ز ي ت مثل سعيد يدل على معنى في نفسه معنى ا ل س ع ا د ة وليس مقترنا بزمن من ا ل أ ز م ن ة لا له ع ل ا ق ة في ا ل ز م ن الماضي ولا له ع ل ا ق ة في ا ل ز م ن الحاضر و ل ي س له ع ل ا ق ة في ا ل ز م ن المستقبل بخلاف ض ر ب ة ض ر ب ة يدل على معنى في نفسه ولكنه مقترن بزمان كل من يسمع هذه ا ل ك ل م ة يقول إ ن فعل الضرب قد وقع وانقضى ف إ ذ ا هي ك ل م ة دلت على معنى في نفسها ولكنها اقترنت بزمان هذه يقال لها فعل و ا ل ك ل م ة إ ن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان من ا ل أ ز م ن ة فهي الاسم إ ذ ا الاسم في ا ل ل غ ة ما أ ب ا ن عن مسمى و أ م ا في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمان و أ م ا ا ل ت س م ي ة هذا الاسم و ا ل ت س م ي ة قال جعلوا ذلك اللفظ دلا ا على ذلك المعنى هذه ا ل ت س م ي ة أ ن تجعل ا ل ل غ ة ا ل ف ل ا ن ي ة دالا على المعنى الفلاني و ا ل ت س م ي ة هي فعلنا نحن هي من فعل الناس وأما بالنسبة ا ا ل ش ت ق ق هناك اشتقاق الاسم م أين ش ت ق الاسم ا ه ن خلاف بين البصريين والكوفيين في اشتقاق الاسم نحن اليوم نسمع ح ن ن اليوم ب ا ل ب ص ر ة و ا ل ك و ف ة ولا نلقي لهما بالا نعلم أ ن ا ل ب ص ر ة خراب و أ ن ا ل ك و ف ة ربما كان الخراب فيها أ ك ث ر ولنعني بالخراب الخراب ا ل عمراني فقد يكون في كلا البلدتين بناء ولكن نعني بالخراب خراب ما كان عامرا في هاتين المدينتين يوم ا من ا ل أ ي ا م ا ل ب ص ر ة و ا ل ك و ف ة شغلت العالم الاسلامي قرون ط و ي ل ة ولو فتحتم أ ي كتاب من كتب التراث الاسلامي في ك ا ف ة فنون العلم في التفسير والحديث و ا ل ل غ ة والفقه و ا ل ب ل ا غ ة والتوحيد أ ي فن م ا ف ي د ا ع ي ل ا ع د د ف ن و ن ا ل ع ل م ي ة المتعلقه ة أو ل ا مساس ب علوم الشرع ك ث ي ر ة جدا كل هذه الفنون لو فتحتم أ ي كتاب من الكتب ا ل م ت ع ل ق ة بها لوجدتم ما من كتاب ي خ ل و من ذكر ا ل ب ص ر ة و ا ل ك و ف ة بالنسبة البصرة والكوفة, بالنسبة شغلت البصرة والكوفة العالم الإسلامية فترة العالم الزمان لنحن شغلت طويلة من、الزمان. انقسم النحويون إ ل ى مدرستين ا ل م د ر س ة ا ل أ و ل ى يمثلها علماء ا ل ب ص ر ة والثانيه م د ر س ة ا ل ة ي م ث ل ا علماء ا ل ك و ف ة وما كان يخفى على واحد ممن يشتغلون ب ا ل ع ر ب ي ة هذا ا ل أ م ر ما من كتاب في ا ل ع ر ب ي ة بدون استثناء سواء كان موسعا مبسوطا ا ن مختصرا وجيزا إ ل ا وتجد فيه ذكرا ل أ ه ل ا ل ب ص ر ة ولاهل ا ل ك و ف ة و تحت كتب التفسير أ ي كتاب في التفسير تجد علماء التفسير يقول و هذه على ر أ ي البصريين معناها كذا و تجد العلماء يطلبون و يتوسعون في التعليل و ا ل ت أ و ي ل و التدليل بالنسبة لعلماء البصرة بالبصرة وبالكوفة لعلماء وعلماء الكوفة الأسف هذا العصر انطراض العلم فلا نعلموا نحن نسمع مع عصر في عن هاتين المدينتين إ ل ا أ ن ه م ا مدينتان في العراق ما نعلم شيئا سوى هذا ولكن في الزمن الماضي حينما كانت تطلق ك ل م ة ا ل ب ص ر ة ما يفهم الناس منها أ ن ه ا ذلك المكان الذي يقع على النهر الفلاني أو في المكان الفلاني او ل الفلاني م ك ا ن أ في الموقع الفلاني على خط الطول أ و خط العرض وإنما كان يفهم الناس من كلمة البصرة أو كلمة الكوفة يفهمون يفهمون كان الناس من من هاتين الكلمتين يفهمون مركزين حضاريين عظيمين نجمهما يفهم كلمة كلمة لمع البصرة في الإسلام بحيث لم يخفى بحيث كبير ولا على صغير ما من إنسان في الإسلام لا لم على ولكن ا ما إنسان الإسلام على إلا صغير في من و ا ب الشهره ل غ ة نعم كانت ة الغالبة فياتين المدينتين ا للنحو ولكن ل ش ر ة تجاوزت هذا وكل من حضر منكم معنا في درس الحديث سمع منا مرات ك ث ي ر ة قلنا إ ن هذا الحديث مسلسل بالبصريين إ ن هذا الحديث مسلسل بالكوفيين ر و ا ة هذا الحديث جميعا من الكوفيين إ ل ا فلان ر و ا ة هذا الحديث جميعا من البصريين إ ل الا ف ن عندما لأن وتطبعًا أو جماعة بعلوم العلوم علوم و تشتعر تكرم ت بدها بكلُ شماعة اللغة لا هُمَة للشرّع كلُ ق ف ة ع ل ى ا ل ل غ ة ف إ ذ ا لم يتقن ا ل إ ن س ا ن ا ل ل غ ة ما يتقن شيئا من علوم الشرع و إ ذ ا أ ت ق ن ل غ ة العرب أ ت ق ن كل شيء من علوم الشرع ل أ ن علم ا ل ل غ ة هو العلم ا ل أ س ا س ي الذي ترتكز عليه كل علوم الشرع بدون استثناء تفسير آ ن بناء إلا على قواعد لغة العرب قواعد الحديث ما يفهم إ ل ا إ ذ ا فهمت ل غ ة العرب ل أ ن رسول الله خاطبنا ب ل غ ة العرب وتعبدنا أ ن نفهم ما خاطبنا به ب ل غ ة العرب ما يمكننا أ ن نستنبط ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة من ا ل أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة إ ل ا إ ذ ا فهمنا ل غ ة العرب كل أ م و ر الشرع م ت و ق ف ة على ا ل ل غ ة فمن أ ت ق ن ا ل ل غ ة هان عليه كل شيء ومن لم يتقن ا ل ل غ ة والله ما يصير عالما حتى يلج الجمل في سم الخياط الاسم مما اشتق الاسم خلاف بين علماء ا ل ب ص ر ة وعلماء ا ل ك و ف ة في أ ص ل الاشتقاق للاسم فهو عند البصريين و ا ل ب ص ر ة م ث ل ث ة الباء بصري وبصري وبصري البصريون قالوا الاسم مشتق من السمو كالعلو وزنا السمو مسماه ليش قل؟ لأنه يعلو مسماه ويظهر وأصله ويظهره ومعنى من من مشتق مشتق سمو أ و سمو بكسر السين أ و ض م ي ه خفف ل ك ث ر ة الاستعمال بحذف عجوزه و حذفوا ا ل ح ر ك ة من صدره وهي الضمه او ا ل ك س ر ة فوقع التخفيف في طرفيه فصار ما ينطق س ي ن ساكنه مع الميم كيف ننطق به كيف نتوصل إ ل ى النطق به قل الاسم ما يمكن أ ن ينطقه ا ل إ ن س ا ن السين ا ل س ا ك ن ة ما يتوصل إ ل ى النطق بها ابتدان قالوا نضع في بدايتها ه م ز ة الوصل فقلنا اسم همزه ة م ز ة و ص ل اتي بها من أ ج ل أ ن نتمكن من النطق بالسين ا ل س ا ك ن ة و ا ل م ي ن فالاسم إ ذ ن عند البصريين م س ت ق من السمو وهو العلو أ ص ل ه سمو أ و سموا حذفت الواو من آ خ ر ه وحذفت الضمة أو الحركه ض م ة أو ا ل الكسر أ و ا ل ض م ة من أ و ل ه و أ ت ي ب ا ل ه م ز ة عوضا عن اللام ا ل م ح ذ و ف ة اعتباطا لماذا حذفت الواو ه ذ ه الواو قال لها لام الفعل مثلا ضرب على وزن فعل م ي ز ا ن الصرف مكون من ث ل ا ث ة حروف الفاء والعين واللام ضرب على وزن فعل أ ك ل على وزن فعلا فالهمزه يقال لها فاء الفعل هي فا علا فالضاد يقال لها الفاء ا ل ف ع ل والراء يقال لها عين الفعل والباء يقال لها لا م ا ل ف ع ل يعني الضاد ايش هي في الميزان قال هي الفاء ضاد هي الفاء والراء هي العين والباء هي اللام لا بالفعل طيب هنا سم ون فعل لون ايش المحذوف منها حذف العجز حذفت الواو اذا لام الفعل محذوفه واتي بالهمزه بدلا عنها لماذا حذفت اللام في بعض الحالات لام الفعل تعزف وهناك تعليل صلفي لللام وفي بعض الحالات تحزف اللام وليس لها تعليل صلفي ليش تحزف قال تحزف اعتباطا هكذا يقول لنا حزفت اعتباطا هكذا قال اللام هنا حزفت وكان الوزن اعتباطا واتي بالهمسه بدلا فصارت اسمها ا ل وزنه أ فلو ع حذفت ما عد فيه لامه م ز قال وزنه افع سمو و انه مشتق من السمو أ ن ه اجمع على أ س م ا ء أ ص ل ه ا أ س م ا ء وقعت الواو م ت ط ر ف ة بعد أ ل ف زائده فقدبت ه م ز ة صارت اسماء و جمع التكسير يرد ا ل ك ل م ة إ ل ى أ ص و ل ه ا يدلنا على أ ن أ ص ل ا ل ك ل م ة كذا و لهذا رجح العلماء مذهب الاصريين في اشتقاق الاسم على مذهب الكوفيين أ م ا الكوفيون فقالوا لا الاسم مشتق من السما وهي ا ل ع ل ا م ة قال ل أ ن ه ع ل ا م ة على مسمى واصله الاعلان واسم أ ي ض ا حدث له ما حدث ل سمو فخفف بحذف صدره ل ك ث ر ة الاستعمال واسم حذفت الواو حذف هنا الفاء و لحذفت ا اللام هنا ح ذ ف ت الفاء سمو ح ر ف ن ا الواو فقلنا المحذوف واللام ل أ ن العجز هو الذي حذف ولكن عند الكوفيين قالوا أ ص ل ه واسم فالذي حذف الحرف ا ل أ و ل فالمحذوف ه ن فاء الفعل وليس لام الفعل ووزنه أ ت ي بهمزة ا ل ص ل للبدء به و و في هذه ا ل ح ا ل ة ا ع ن ل أ ن الفاء م ح ذ و ف ة واللام ث ا ب ت ة بخلاف الاسم عند البصريين والراجح عند علمائهم النحوي أو علماء ا ل أو ص ر في ليثم ر ي ا مباحث ن أن جمع الفعل التكسير والتصغير وما يشتق من الفعل في هذه الكلمة كله يدل في هذه على ك ث ي ر ة أ ن ا أ خ ت ص ر ه ا ما تكلمت على كل المباحث فيه هناك م س أ ل ة ك ل ا م ي ة يثيرها علماء التوحيد وعلماء الكلام هل الاسم عين المسمى أ م أ ن الاسم شيء آ خ ر غير المسمى هل هو عين المسمى أ و هو غير المسمى وينبني على هذا خلافات ك ث ي ر ة جدا في علم التوحيد أ ط ا ل العلماء في الكلام عليها ولشيخ أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ا ل إ م ا م أ ب ي الحسن ا ل أ ش ع ر ي رحمه الله تعالى له كلام طويل في هذا الموضوع ما أ ر ي د أ ن أ ت ع ر ض له و إ ن م ا أ ت ك ل م بشكل موجز و أ ق و ل ا ل خ ل ا ص ة في هذا قال العلماء إ ن أ ر ي د ب ل س م لي هو سعيد أ و حسن أ و جميل أ و محمد او خالد هذا اللفظ أ نطقت ا به ا ل آ ن و ا ل م س م ى هذه الذات إ ن أ ر د ت اللفظ هذا اللفظ الذي أتلفظ ل به ا ذ يدل ي على الذات فهو غير المسمى حسن الاسم غير الذات التي يدل عليها هذا الاسم هذا لأنه إذا الذات أردنا اللفظ الدال على الذات. قال إنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص يتألف غير من على تختلف مقطعة و ا ل أ م ا ك ن والذات ليست كذلك ما تختلف وان أريد به, اريد به عين المسمى قال فالاسم عين المسمى في هذه ا ل ح ا ل ة أ ط ل ق ت الاسم و أ ر د ت به عين المسمى و إ ن كان إ ط ل ا ق ه قليلا في هذه الحاله ة وإن أريد ب الصفة ما أريد به لا اللفظ ولا أريد به عين المسمى وإنما الصفة على الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله على رحمه أريد أريد أريد رأي أبي عين به به به تعالى قال ينقسم في هذه ا ل ح ا ل ة إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ما هو نفس المسمى قد يكون باسم نفس المسمى كالواحد والقديم الاسم نفس المسمى وقد كالخالق يكون غير المسمى والرازق فعل الخالق ذلك الخلق غير الذات ا ل إ ل ه ي ة الخلق ه وقد الفعل الذات غير و تكون ليست عين المسمى ولا غير المسمى مثل الحي والعليم والقادر والمريد والسميع والبصير قال قلنا إن قلنا إنها عين المسمى اتعد في هذه الحالة الصفة والموصوف وإن قلنا إنها غير المسمى تكون شيء زائد خارج ذلك هذه هذه عنه إن وإن عين معنى تكون في غير شيء وهذا مستحيل في حق الله تعالى و ا ل م س أ ل ه لها م س ا س بعلم الكلام وبالتوحيد ما نريد أ ن نطيل فيها الان آ ن ن و إ م وانما نذكره حتى لو قرأه و ح د م ك ي و م م ن الأيام وأراد فيها أن يتوسع ي ك و يوم ن من قد سمع في يوم من الأيام في ط ر ف ا م ن ه ا ويحاول التوسع ه ا والتوسع فيها الآن يخرجنا عن موضوعنا ا عن ل ذ ي نريد ا ل الإجازة والاختصار بالنسبة لتسم ا ا هذا ن منه ونحن نريد ت ه ء و أ م ا لفظ الجلاله بسم ا ل ل بسم الله فالله هذا اللفظ علم على ذات الواجب الوجود لذاته المستحق لجميع المحامد ل الأشياء التي ي ر المدركات الرياح الرياح ك تكون تكون ممكن ه هبوب هل هو تهبب ا العقل الإنسان إما واجبة وإما فمثلا ساعة واجب واجب أن تهب الرياح بعد ساعة واجبا ليس بعد بعد أن أن أن هل هو مستحيل ليس مستحيل اذا من اي اقسام حكم العقل ي هو ممكن يمكن أ ن تغب ويمكن لا تهب ان ناكل بعد س ا ع ة أ و نشرب هل هو واجب ليس بواجب عقلي هل هو؟ ويمكن ممكن يمكن أن نأكل؟ يمكن أن لا نأكل. ممكن نأكل نأكل كثيرة أن أن للأَقْل لا و ا ج ب ة الوجود ليست م م ك ن ة و إ ن م ا هي و ا ج ب ة وهناك أ ش ي ا ء م س ت ح ي ل ة لا يمكن أ ن توجد هل يمكن أ ن يدخل الجمل من فطم ا ل إ ب ر ة ما يمكن يستحيل هكذا خلقه الله تعالى مستحيل هل يمكن أ ن يدخل الجسم الكبير في الجسم الصغير ما يمكن هل يمكن أ ن ن أ ت ي بهذه ا ل غ ر ف ة ونضعها في ق ش ر ة البيضه ما يمكن مستحيل هذا مستحيل عقلي وهناك شيء واجب الوجود. واجب الوجود الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لا نقول ان وجوده ممكن من قال إ ن وجود الله ممكن فقد كفر أن وجود ه عدبه ممكن وجود الله تعالى واجب استحيل عدبه وجود ا ب ا ل ج و ولذلك ق الله ا ع ل ل ل م ا ا ء أو لفظ ا ل ج ل ا ى علم على الذات أ ي ذات الذات ا ل م م ك ن ة أو الذات المستحيلة او ل المستحيلة ذ ا ت أ الذات ا ل و ا ج ب ة قال علم على الذات ا ل و ا ج ب ة الوجود علم على الذات الواجبة الوجود هذا الموضوع طويل و أ ن ا في ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة شرحت ه في درس مستقل ب س ا ع ة ك ا م ل ة هذا التعريف هو الحكم العقلي الواجب والجائز والمستحيل فمن أ ر ا د منكم أ ن يتوسع به فليجعله موجود في مسجل على شريط يسمعه مسجل بإمكان منكم على كل واحد منكم أن يسمعه ممن أ ر ا د أ ن يتوسع ولا نتكلم باختصار حتى لا اعيد الموضوع م ر ة ث ا ن ي ة ت ك ل م بما يتناسب مع ا ل ب س م ل ة واجب الوجود ينقسم إ ل ى قسمين الله تعالى في ا ل أ ز ل يعلم أ ن ن ا سنجتمع اليوم أم ل ام ي ع ل ي ع لا م أ ن ن سنجتمع يعلم الله تعالى في الأزل اننا ل ل تعالى الأزل ه في أ سنجتمع اليوم اجتماعنا كان؟ الآن؟ كان الممكن لو لم نجتمع هل علم هل يمكن الآن هل كان من الممكن أن لا نجتمع قبل طيب يمكن يمكن نجتمع من نجتمع أن ساعة؟ أ م ليس ممكنا قال ل ي س ممكنًا ج ت م ان ع ا يجب أ نجتمع ن هذا الاجتماع الذي اجتمعناه اليوم حسن لماذا ك ن من الممكن نجتمع صار الحكم بعد أ ن اجتمعنا واجبا تقول اجتماعنا الذي الان ذ ي ج ت م ع صار حكم واجب وقبل أ ن نجتمع كان ممكنا ق ا ل ل أ ن ن ا لو لم نجتمع هذا الاجتماع اليوم لانقلب علم الله إ ل ى جهل يقول الله تعالى علم ب ا ل أ ز ل أ ن ن ا سنجتمع وما اجتمعنا علم شيئا على خلاف ما هو به في الواقع فصار علم الله تعالى جهلا وهذا مستحيل في حق الله ولذلك ا ل م م ت ن ا ت قبل وقوعها هي م م ك ن ة ولكن بعد وقوعها صارت و ا ج ب ة ووجوبها ليس ذاتيا ً هي ما تفرض ذاتها ولكن وجوبها ليس ذاتيا ً لتعلق علم الله تعالى بوقوعها أ ج د أ ن فلانا ً أ ح ر ق هذه ا ل ق ط ع ة من الورق بعد أ ن احرق أقول يجب عليه أ ن يحرق إ ح ر ا ق هذه ا ل و ر ق واجب واجب لذاته قال لا كان ممكن قبل أ ن يحرقا كان إ ح ر ا ق ه ممكن إ ح ر ا ق غير ممكن هي قبل احراقك ل إ ا ن ت م م ك ن ة بعد أ ن احرقها صار إ ح ر ا ق ه ا واجبا لكن ما الذي أ و ج ب ه هو فداء وليس واجب ممكن قال تعلق سيعدق إحراقها يتحقق الذي الله تعالى به في الأزل الله تعالى علم في الأزل فلابد الله تعالى لانقلم الله تعالى علم علم علم وإلى علم إلى في في أوجبه أنه جهده به حتى من طيب أ ن ا أ ق و ل هذا حتى نفهم إ ي ش معنى واجب الوجود لذاته لنرجع إ ل ى الذات ا ل إ ل ه ي ة هل هناك شيء أ ك ث ر بوجود الله ما, هو ما يوجد شيء أ ك ث ر في و ج و د الله ولذلك قلنا في لفظ ا ل ج ل ا ل ة علم على الذات الواجب الوجود لذاته اجتماعنا هذا أ ك ث ر به علم الله ولكن ذات الله تعالى ما اثر بها شيء فالله واجب الوجود لذاته مستحق لجميع المحابة و ا ل أ ك ث ر و ن من العلماء على أ ن ه اسم الله ا ل أ ع ظ م الله كلمه الله رضه جلاله واسم الله ا ل أ ع ظ م ولم يسم به أ ح د سوى الله ه الجاهلية بها والإله ولو ولا والضر والطبياء الكفر لا في الجاهلية ولا في الإسلام بخلاف الرحمن فقد تسمى بها رحمن اليمام لتعنتا في الكفر والإله في الأصل قبل دخول الألف واللام تعنتا تسمى ع رحمن في في في فقد في في ي يقع على ع كل م ب ولفظ بحق ا ط قال له قبل ا له إله دخول أ واللام وقبل دخول واللام المعبود الله الألف كما النجمة اسم الثرية عليه غلب قبل عليه غلب على لكل غلب على ثم ثم يصير بحق كوكب أن أن حتى الجلاله ا ل ل أ ع ر ف المعارف كما قال سيبويه وقد حكي ان سيبويه بعد أ ن مات رؤي في المنام فقيل له ماذا فعل بك ربه فقال خيرا فقيل له بما قال ل أ ن ن ي جعلت اسمه أ ع ر ف المعارف فغفر ن قال الله لي و اعطاني خيرا كثيرا و ج ع ل اسمه أ ع ر ف المعارف والله عربي كلمه ة ا ل ل ونقول الله عربي يعني أزاك تعالى الله عن عربي عربي نريد إلهي وإنما أزاك الله اللفظ لفظ الجلالة هذا ذلك عربي. لفظ الله عربي. لفظ ربما يخبازه لذلك ب ع يسمع ض الناس حينما ه ه ا ل يقول قال الشيخ الله م ة أن ع ربما ي ن س ت غ ف ل يتبادل ل ا اللغة ت ولذلك و أ ج ب ع ل م ا ء ا ل ق ر ا ء ة ا ل ولو ق ف ع ى كثير من م ا ل ان ط في الانسان ق ر آ ن ل لا يختل ل ك ر ي م م حتى ا ع ى وفي لو بعض الأماكن ا ل أن ن إ ق ر أ ا ل آ ي ة ك ا م ل ة واعتقد المعنى على ا ل غ ص ل يكفر لانه يحرف معنى ا ل ق ر آ ن الكريم ت ح ر ي ف ا كاملا ولذلك نجد في كثير من المواطن ع ل ا م ة تدل على الوقف ت ي الواجب حتى لا يتحرف المعنى نعم وهنا كذلك قلنا الكلام متصل فربما يفهم السامع منه ما لا يريده المتكلم فنحن نقول ل ف ظ ة الله هذه ل ف ظ ة عربيه ة لفظ عربي وليس معرباً قلافا للبلخ عربي معربا عباس وابن ق إذ قال بأن معربة هذه اللغظة ولكن جماهير علماء ا ل إ س ل ا م تبعا ل ل إ م ا م الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع و أ ر ض ا ه أ ن كل ما في القران آ ن ل قالوا ك ر ي م إ كل م الكريم في ا ق ر آ ن ا ل من غير الاعلام أ ع ل م ا ل أ قطعا القرآن أعلام عجمية مثل آذر مثل نوح مثل إبراهيم إصرافيل إسرائيل ميكائيل في مثل مثل مثل آذر نوح ك ل هذه إ ع ل ا م ا ع ج م ي ة باتفاق العلماء يجد في القران, القرآن ك ل اعجمي م معرّم وكل ما في ا ل ق ر آ ن عربي ولئن وجدنا بعض الكلمات ينطق بها غير العرب على نحو ما ينطق بها العرب فهذا من قبيل توافق اللغات وافقت لغة غير العرب لغة العرب في هذه الكلمة قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا في لغة لغة غير عربية هذه وهذا الموضوع أيضا واسع تكلم فيه علماء اصول الفقه كلاما طويلا قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولا بد ع أ ن يخفى على مثل ابن عباس كونه عربيا ما فيما وإنما معرف كما معنى الإمام الله عباس أنه عربي خفي عليه هذا فقال قال فاطر وفاتح وقد قال الشافعي لا العرب إلا خفي خفي يعبد عربي عليه ليس عليه يحيط نبيه بعرب بن بلغة وقد زهل أنه إنه هو ما أ ح د يحيط ب ل غ ة العرب ل ك ث ر ة اتساعها وتعدد لهجاتها و أ م ا ب ق ي ة الكلام على البسمله فنرجئه للدرس القادم إ ن شاء الله, صلى الله عليه وسلم <تصفيق>